بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفا صلاة الله على عبادة الذين اصطفات ثم بعد انتهينا في تفسير صورة الفرقان إلى قوله تعالى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 لقد ظلني عن الذكر بعدها إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا قل الشيخ عبد الشاكر رحمه الله في مختصره من كلام الحاقب بن كثير حول هذه الآيات يخبر تعالى عن هول يوم القيام وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب تبارك تعالى لفصل القضاء كما قال تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقال ايضا فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان هذه آيات في معنى ما ذكر هنا من تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة وقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرة أيضا هو في معنى قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهى وفي الصحيح إن الله يطلس السماوات بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى لو تذكرنا قلنا القرآن كله ما فوش لظة الأرضين لأنها لا تناسب صياغة نظمه ولانها فقيلة في النطق ولكنها موجودة في الأحاديث أن الأحاديث وإن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر كلام بشري تأثر بالقرآن سواء في معانيه أو في طريقة نظمه إلا أنه يبقى من كلام البشر ويبقى نثر كالنثر والنثر يحتمل في هذه الكلمة الثقيلة التي تترك إلى أن تقف عليها في نطقه لكن لا تجد في القرآن إلا الأرض باللغ المفرط هذا من تيسير القرآن للذكر كما ذكر في الحديث إن الله يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون الملك يومئذ الحق للرحمن هذا كما في معنى هذه الآية وكذا في معناها هذا الحديث يقول وكان يوما على الكافرين عسيرة أي شديدا صعبا لأنه يوم عدل وقضاء وفصل كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وأما المؤمنون فلا يكون بفضل الله وتعالى عليهم عسيره كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ثم قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مريت فيه وسلك طريقا أخرى غير سبيل المؤمنين فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة وأسف، وسواء كان سبب نزولها في عقب بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل الضم ان هذه الآيات لها سبب نزول وأن عقب بن أبي معيط كان على الكفر ولكن كان رجل, كان رجل يحب الشرف والتمدح وكان يصنع طعام ويدعو إليه وجهاء قريش النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان أكثرهم وجاهه لا لكثرة ماله ولا لغير ذلك الوجهة اكتسب من المال أو من النسب أو من غير هذا وإنما اكتسب النبي صلى الله عليه وسلم الشرف فيهم لأنه الصادق الأمين ثم لنسبه فلا يمكن أن يعني إذا هذا الرجل يتمدح بأنه إذا دعا إلى مأدبة أتاه كل شرفاء قريش لا يتأخر أحد ففعل هذا بعد البعث فودع النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن إجابته إلا أن يسلم فنطق الشهادتين من باب أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فقط لأنه يشق عليه جدا أن يدعو إلى طعام ولا يأتي إليه محمد بن عبد الله وهو من هو صلى الله عليه وسلم شرفا في قوم وكان ابي بن خلف في سفر فلما عاد وعلم هذا وكان صديقا لعقبه بن أبي معيط عنفه ولم وخاصمه إلا أن يأتي فيهين النبي صلى الله عليه وسلم ففعل لعنه الله فنزلت هذه الآيات في حقه ولكن كما سنبين أن العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب ولذلك يقول سواء كان هذا هو سبب النزول أو لم يكن فيعمى في كل ظالم من أنه يندم أنه لم يتخذ مع الرسول سبيلا ويندم أنه صادق من كان أشد منه غيا عندما تنظر في تاريخ قريش تجد انه كان معظمهم يميل الى الاسلام الا يعني افراد يعدون على اصابع اليد الواحد ولكن هؤلاء مارسوا كل الحيل الشيطانية من تذكيرهم بان هذا دين الاباء والاجداد ومن اثارة حمية قبائل قريش الاخرى غير بني هاشم على ان هذا شرف اذا حصلته بني هاشم لا يمكن أن يحصلوه هم إلى غير ذلك استخدموا كل الحيل حتى صدوا الناس عن صدوا باقي الكبراء فصار الموقف العام لخبراء قريش ورفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكل إنسان اتخذ من اضل ومن حجزه ومن منعه من أن يصل إلى سبيل الحق يندم من أنه اتخذ هذا خليلا لماذا يذكر المتك... يوم القيامة يدرك أنه أضله عن الذكر بعد إذ جاء جاءه الذكر إلى... إلى عنده جاءه الذكر والذكر يشمل القرآن ويشمل الرسول كما ذكرنا هذا موضوع الصورة ككل ماذا فعل المشركون لما جاءهم الـ الـ الرسول صلى الله عليه وسلم منذرا إياهم بالقرآن ثم يقول تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في هذه القطع من الآيات فيها كثير من وجوه البلاغة والبيان منها ان الكلام ماذا المتصل ان المشركين الآيات التي قبلها كانت تقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا فبين الله تركت عن هذا نابع من كبرهم قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين اذا إذا كان الطلب اللي هم طلبوا لن يتحقق إلا في يوم الجزاء ويوم الجزاء مش هيبقى فيه فرصة للإيمان ده هيبقى هم حيجازوا على ما يكونون ثم هذا هذا اليوم تكرر كلمة يوم في الآيات التي بعدها ده كل وصف لليوم الذي طلبوه أنتوا طلبتوا يمطروا في الملائكة هذا اليوم لن يكون يوم بشرى ولكن سيكون يوم عذاب وهذا اليوم وتكرار الكلمة يوم لحضور لكي يكون مثل في الذهن ويوم تشقق السماء بالغمان يعني هو اليوم اللي حتشوف فيه الملائكه ده عليكم من السماء ويبقى يوم فيه انهيار لنظام الكون والسماء تنشق وينزل عليكم هؤلاء الملائكه وياتي معهم رب العزة ويكون يوم الجزاء وهذا سيكون عليكم يوما عسيرة بعد ما بين من هذا يوم الليل يكون يوم بشرة ثم في الآيات التي بعدها بينا له أنه سيكون يوم عسير هنا نلاحظ أن الأقل ويوم تشقق السماء لأصل الكلمة تتشقق فهذا التخفيف في النطق حاجة من اتنين إما لمراعاة الصياق للخفة في النطق والبعض يقول لا دي مراعاة المعنى ده معنى كذا أن انهيار نظام الكون لن يحصل سيحصل تدريجياً وسيشاهد الناس السماء وهي تفتح أبوابها يعني ان اللي هنا هذا التعبير هذا التخفيف في اللظ يساوي تخفيف في المعنى وكأن انهيار نظام الكون سوف يرى الناس في ذلك اليوم والله تعالى أعلم يعني قد تكون هذه إشارة لشيء من ذلك هنا من التعبيرات البلاغية في هذه الآيات قوله تعالى ويوم تاني تكرار كلمة يوم يوم ما طلبوا انهم يشوفوا الملائكة فكأن الرب بمنتهى الزج لهذا التعنت بعد اذ جاءهم الذكر انه يوم لن يكون فيه بشرى يوم تشقق في السماء يوم يندمونهم فيه ويوم, ويوم يعض, الظالم يوم يعض الظالم على يديه وهنا العرب بيقولوا عض أنامل الندم اللي بي... ممكن عض أنامل الغيف عض أنامل الندم اللي بيبقى في حالة غيف أو في حالة ندم ممكن يعض أصابعهم ولكن هنا كأن الكلام أن الندم سيبقى جديد جدا فهيعض إيده كلها بل إيده الاثنين ويوم يعض الظالم على يديه فكأن هنا مبالغة شديدة في أقصى ما يمكن من ندم يعني يكون في هذا الكافر والتعبير الـ الـ أيضا في الوجيز جدا في أن الكافر سيقول يوم القيامة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل لا ندري أيضا الكافر يوم القيامة سيقول إيه بالنص قلنا كل ما في القرآن من حكاية أقوال هي حكاية بأسلوب القرآن ولغة القرآن وبلاغة القرآن فأنت تستفيد منه المعنى واللفظ الذي قيل بنصه إيه هو مش الله أعلم لكن هنا اللفظ ده بيقولك إن الكافر مش حيتمنى أن يكون آمن بس ده بيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل يعني يقول يا ليته كان أبو بكر يا ليته كان عمر يا ليته كان عثمان يا ليته اتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم حظ والقذة بالقذ من ساعتها مش هيبقى الأمنية إذا كان المؤمن نفسه حتى اللي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أي مؤمن بيقول طب لو كنت زودت فحتى الكافر نفسه ساعتها لما بيتمنى لا بيتمنى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا باعلى أعلى درجة من درجات الالتزام انه يبقى طريقه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم حذ والقذة بالقذة ثم هنا شوف الموقف قصة عقبة بن أبي معيط والقصة التي ذكرنا شأنها القرآن أوجزها جدا في انه في الآخر حيقول يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وذا يعني أمر ان القرآن بيعرض عن التفاصيل الكثيرة اللي مالهاش لازمة ويترك موطن العظى والعبر، وبعض القصص يذكر وبعض يذكر المفاد منه ومعه يمكن للناس أسباب النزول. هنا قلنا يكون أن القرآن يحتاج إلى شرح بلا شك يحتاج إلى شرح ما تلاقي كلام بهذه الدرجة من البلاغة وهذه الدرجة من الإجاز لابد يكون محتاج شرح لكن انت هنا الآية دي حتى لو ما عرفتش سبب نزولها خدت منها موطن العظه والعبر خدت ان اللي اتخذ خليل يبعده عن الحق سيندم ولو عرفت سبب نزولها حيزيد سبب النزول هذا المعنى رسوخا في الذهن وبالتالي معظم آيات القرآن يمكن ان تفهمها بدون سبب النزول ولكن سبب النزول بيعين على الفهم هنا عندنا القضية اللي دايما بنقولها في التفسير نجزها بسرعه جدا ان مساله العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو لما بيحصل موقف زي ده لو نزل ذم لعقبه ابن ابي معاذ هيبقى ده كلام خاص جدا ومع ذلك حيظل نقول ان السنن الشرعيه واحده فمن فعل مثل فعله نال مثل جزائه والدرجة الاعم من كذا إن الآيات تنزل فتترك تفاصيل الواقعه لتحكيها بألفاظ عامه من فعل كذا فجزاؤه كذا فهذا ابلغ في الدلال على المقصود مع أنه لو نذلت الآيات بألفاظ خاصة فإنها ستظل عامه في المعنى من جهة ان كل البشر امام الشرع سواء وان القواعد الصرعية واحدة ولكن قد يتطرق هناك نوع من الاحتمال ان يكون فلان كان في حيثيات غير واضحة فشدد عليه او خفف عنه لسبب او لاخر فدايما لما يبقى الكلام خاص قد يتطرق اليه قدر من الاحتمال حينما تعدي الى غيره هل غير مماثل ومشابه له تماما ولا مختلف عنه لكن لما بيجي الكلام عام يبقى هذا أوضح ولذلك العلماء التفسير مختلفين في قضية الآيات التي لها سبب نزول. هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأقل قليلة جدا من العلماء بيقولوا العربرة بخصوص السبب والعلمانين فرحانين جدا بالكلام ده على اعتبار ان اذا كان آية الزنا نزلت بعد وقعت زنا معينة وقالوا خلاص دي لخصوص السبب يبقى كأن الآية دي نزلت عشان تتطبق مرة واحدة وخلاص وكل آية نزلت بسبب تبقى تطبقت مرة واحدة وانتهى لا مفيش حد خالص من العلماء بيقول كده اللي بيقول العبرة بخصوص السبب بيقول وتعد هذه الآيات إلى غير من نازلت فيه بطريق القياس والعلماء بيقولوا لا هي مش بطريق القياس بطريق العموم طب ايه الفرق بينهم ان العموم من ابواب النص والقياس من ابواب الاكتهاد فده اعلى انت ودي مسألة دقيقة لا اظن ان العلمانيين محتاجين يفهموها ولا اظن انهم ما هيستطيعوا يفهموها اصلا ولا حاجة لهم فيها يبقى الخلاصة ان علماء الاسلام ككل متفقين على ان اي حكم شرعي يتقال سواء بلظ عام او بلظ خاص سواء كان له سبب او ملوش سبب طالما ان حكم شرعي يبقى ينطبق على جميع المكلفين ومع هذا فغالب ما في القرآن حتى مما له سبب نزول حتى مما له سبب نزول الفاظه عامه لكي تعم كل قضية وهنا القضية احيانا استخدام كلمة فلان بدل من اسم الشخص يكون نوع بين في التوسط بين العموم والخصوص يعني تبقى كأنك بتحكي واقع بعينها ثم جردت الأشخاص وهذا لأن الآيات كانت في سياق مواساه النبي صلى الله عليه وسلم عما لقيه من عقبه بن أبي معاذ فكأن الآيات اقتربت جدا من الخصوص والذم والطعن في عقب ابن أبي معيط وشيطانه أبي بن خلف ومع هذا ظلت عامة فأتت في شقها الأول بالأرض عام ويوم يعض الظالم فاللم هنا بلم الجنس قال هنا قال الجنس يعني جنس الظالمين أي كل ظالم حيعمل كدس يقول آآ آآ يا ليتني ابتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا فكان هنا في نوع من التشخيص شوية فكل ظالم من دول ممكن يكون ضلق الظلم أقل شوية أو كان قريب من الحق أو كان ممكن أن يؤمن لولا انه اتخذ فلانا خليلا فإذا صار هنا في اسقاط قريب جدا من الواقعة التي نزلت الآيات بسببها وهذا من الألطف ما يكون من الجمع بين العموم والخصوص في سياق واحد ومع بقاء الآية لمن لا يعرف سبب النزول آية عامة تقرر القاعدة عام. اللي يبقى عارف الواقعة يكاد يقول فلانا وأبي بن خلف حتى كل المفسرين فلانا أبي بن خلف فإذا حصل منها المواساة في زمن النزول حصل منها الذم لعقب بن نبي معيط وأبي بن خلف في زمن النزول وذقيت عامة بعد ذلك ولمن عند مزيد علم بسبب النزول ضقيت ايضا هذه الظلال موجودة من كيف انتصر الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم جامع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أشرف المنازل فكان من ذلك انه اعطى اعلى الخلق حتى في التعامل مع المناوئين والمعاندين والمستهزئين وإنما كفاه الله إياهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من حقه أن يرد على هؤلاء ولكنه لم يرد وإنما أجاب ربه تبارك وتعالى عنه وهذا من مواطن التي أجاب فيها ربه تبارك وتعالى عنه هذا الذي يندم يوم القيامة أنه قد اتخذ فلانا خليلا يدرك القضيه انه اضله عن الذكر بعد اذ جاء ثم وكان الشيطان للانسان خذولا هذا من كلام الله تبارك وتعالى احنا قلنا قبل كده ان ما يذكره القرآن حكايه عن الغير مش دي الفاظ هذا الغير ده ده اسلوب القرآن فمن جودة السبك ان النظم بقى متشابه جدا في مواطن كتير تلاقي العلماء يقفوا يقولوا هل هذا من كلام من يحكى عنه ولا من كلام الله تبارك وتعالى ليه لأن السبك بقى الـ الـ الـ الـ النظم اتحد تماما في الأسلوب إلى الدرجة أنك لازم تقف وتتأمل وتشوف فهنا لو تأملت في المعنى هتلاقي لا ده مش من كلام الظالم الظالم يوم القيامة هيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هنا القرآن بينئلنا لقضية أعم بكتير مين أكثر قرين إذا اتخذ خليلا أضل الإنسان غاية الضلال عن الذكر هو الشيطان ولذلك فكنوع من الاستفادة من هذا الموقف إذا كان من اتخذ خليلا من شياطين الإنس سيندم فإن أشد الندم لمن جعل الشيطان حليفه حيث أن الشيطان يخذل الإنسان فيضله عن الذكر ثم يتركه يوم القيامة حيث لا يملك له نفعا ولا ضرا وحيث يعط على يديه نادما على أنه قد ترك الذكر بعد إذ جاءه لما صار وليا لشياطين الجن والإنس هذا كله في إجابة الكافرين على ما طلبوه أن تنزل عليهم الملائكة فقيل لهم صبرا سوف تنزل عليكم الملائكة ولكن في يوم لا بشرى فيه في يوم ينهدم فيه نظام الكون في يوم تعضون عليه ايديكم ندما على انكم تركتم الذكرى بعد إذ جاءكم ان جاءكم انكتفي بهذا القدر الله تكون أكثر من البشر. ولكن وظفت فيها البشارة احيانا من باب الموازنة والمقارنة وبضدها تتميز الأشياء فكما كان أيضا في الآيات الأولى احنا قلنا احنا كأن نفس الأفكار ونفس العناصر بتتكرر بصياغة أخرى وبتنوع في الاداء